من نعزيه بذر رزق الجليل من يعزينا على الخطب المهول من نعزيه بذر رزق الجليل من يعزينا على الخطب المهول ورب فينا وفاقد وافتجاهات نحن يا مهدي أيدا الرسول من نعزيه بذل الرزق الجليل لا يعزين على الخطب المغولي نحن يعزيه بذن الجليل من يعزينا على خطب المغول قربة فينا وفاقد وافتجاع نحن يا مهدي يؤيتام الرسول نحن يا مهدي يؤيتام الرسول قد أتينا قبرطاها باشتياق ورأيناك على نفس السبيل قد أتينا قبرطاها باشتياق ورأيناك على نفس السبيل قرب بعض فاطمين أحرقوه كنت توصغي لمعاقنات البتول كنت توصغي لمعاقنات البتول قد أتينا قبر طراب اشتياق ورأيناك على نفس السبيل قرب باب فاطمين أحرقوه كنت تصغي لمعالاة البتول كنت تصغي لمعالاة البتول قد سمعنا فاطما تدعوك عجل أيها الغائب بالواعد الجميل قد سمعنا فاطما تدعوك عجج أيها الغائب بالواعد الجميل ذاك ضلعي يا حبيبي هشامو هو تاك يا حبيبي هشامو هو وجليني اسقطو بالرمول وجليني اسقطو صاحب العصر نعم ام انت المعزه تدري فدام مع الزمن ليش للسيول تدري فدام مع الزمن ليش أحرقوا داريك وقتا أدو علي أحرقوا داريك وقتا أدو علي واستحلوا فدك الدور ما واستحلوا كان دونه صاحب الزمان أرك من في زمان ظلم ندبه إننا حيارة في خطى الزهر يعشاء كل غربة صاحب الزمان كمنا في سماء الظلم نجبة إننا حيار في خطى الزهر يعشنا كل غربة حلل الدمان بل وأصبحنا إلى الآلام كعبا فانتفض بتأريك نحوك الآمر صارت مش رئيبا حلل قد ما نه بل واصبحنا الى الان امك عبا فانت فيض بتاريخ نحوك الامل صار مشرق ابا نحوك الامل صار مشرق يا امام قدسي سيدي بنفسك يا إمام قدسي السيدي بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا هك يا حبيبي ندبة القلوب <تصفيق> يا إمام قدسي السيدي بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا آك يا حبيبي ندبة القلوب تلك أمنية مشاق تمنى آه يا إمام قدسي سيدي بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا آك يا حبيبي ندبة القلوب يلقا عم نيهتو مشتاق تمننا يبنا الطاغ سير المحكماتي يا ياسين ويا بن الداريات يا سير المحكماتي يا ابنا ياسين ويا بن هل ترانا في بلاء حل فينا؟ صدق الله فأنزل الوعد آتي صدق الله فأنزل الوعد آتي آه أيها الإمام طجة الأنام أيها الإمام طجة الأنام فاستمع يا صاحب الأصر النداء حالنا تباقى ما لنا سواك دامنا يسفك ظلماً وافتراء أيها الإمام طجة الأنام فاستمع يا صاحب أصر النداء حالنا تباك ما لنا سواك دامنا يسفك ظلماً وافتراء قم بالثأر للهدى يفن الأطائق ايها المذخور عونا في المصائب خم بالتار للهدى قد نلأ طائب ايها المذخور عونا في المصائب كلنا ندعوك يا مهدي وعجل كلنا ندعوك يا مهدي وعجل لا, لا يضيع حق من به يطالب لا يضيع حق من به يطالب قم في المصايا اييه يا مهدي عجل كلنا ندعو يا مهدي عجل لا يضيع حق من به يطالب